عايز تشوف مكان ما تعرفش أول من آخره؟ طب عايز تقدي يوم ما حصلش قبل كده ومش هيحصل بعد كده؟ عايز كل ما تتمنى لعبة تلاقيها في وشك ومش تفتح جيمز بونت أكبر وأضخم محل للألعاب حتى الآن عروض مذهلة بمناسبة الافتتاح. للصغار <تصفيق> <تصفيق> فقط صف من فضلكم يا أفضل يا جماعة, يا جماعة. كاميرات ممنوعة حتى ما ملاقيش مبايلات مش عايز كتبايل فضلوا صف, صف يا أفضل عارف. عارف. من فضلكم يا أه ده محالي كبير قوي ماما ماما فين الشتة بتاعتي؟ وإحنا هيبقى تجير قبل يعمل أنا نفسي اشتري عروس وإحنا فاضل على الافتتاح حوالي ترنيمتين